وَأَنْتَ مِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَبِالْعُبُدَاءِ الْحَقِّ يُقَالُ إِنَّنِي الْحَقِّ الله الله الله يا هل الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ تَدْلُّكُمْ أَنَاتِدَ رَسِيلٌ مِنْكُمْ مِنْ عَذَابٍ من أَلِيمٍ هَلْ تَدْلُّكُمْ أَنَاتِدَ رَسِيلٌ تنزيكم من عذاب الأليم هل لدلكم على تجاوة تنزيكم من عذاب الأليم وؤمنون ذالکم خیر دلکم